أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه لا اله الا الله ان الله لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا عظيم. نعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين نامة تحصنا بالله واعتصمنا بالله وتوكلنا على الله, الله الحير الذي لا يموت حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا, عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم حسبنا الله لا إله توكلنا عليه توكلنا وهو رب عرش عظيم حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب عرش عظيم حسبنا الله لا إله عليه توكلنا عليه توكلنا وهو رب عرش عظيم اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وشماتة أعداء وعضال الداء وجهد البلاء اللهم أنت القائل وقولك الحق إن الله سيبطله اللهم أبطل السحرة له كيف كان وأينما كان إنك على كل شيء قادر اللهم انت قلت وقولك الحق فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون اللهم انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق يا بني إنها إن تكم ثقال حبة من حردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير إن الله لطيف خبير اللهم إنا نسألك باسمك أعظم الذي إذا سئلت به أجبت وإذا استغفرت به غفرت وإذا استرحمت به رحمت اللهم منذن الكتاب مجري السحاب هازما أحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم اجعل في قلوب الشياطين نارا ومن فوقهم نارا ومن تحتهم نارا وعن أيمانهم نارا وعن شمائلهم نارا ومن أمانهم ومن خلفهم نارا اللهم أعظم لهم نارا حتى الموت على كل شيء قدير يريدون ان يخرجوا من النار يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب وَمَا هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أن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 بديع السماوات والارض ذو الجلال والمكرام اللهم انا نسالك دعوة مظلوم التي ليس بينها وبينك حجاب اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت اللهم اكفنا من ظلمنا بما شئت فسكفيك اللهم فسكفيك اللهم وهو السميع العليم فسكفيك اللهم وهو السميع العليم اليس الله بكاف عبده بلا ويخوفونك بالذين من وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ إِنَّكَ فَيُنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ خوان كفور. ان كف إِ الله لا يحب كل خَوان كَفور دَِ للَّذين يقاتَلونَ ب بأن غُلِم وَإِ وَإِن الله على نَصم ن وَالَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فَلنَقْذِفْ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَيَكُونُ وَيْلٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ يَكَادُ الْبَرْقُ يخرف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 وَ وَزَهَ ظرين وَوحَافظْناَا كُّ شَيطال الرجين وَلا قَدجَ عَم فيِ السَّم إذوجَ وَزَ النَِّ ظرين وَوحَفظنا مِ كُّ شَيطونِ إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عني حكيم يا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إنا خسارا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان وقروا وهو عليهم عما أولئك ائك ينادون من مكان بعيد اللهم اخرجهم من اجسادنا اللهم اخرجهم من اجسادنا اللهم اخرجهم من اجسادنا ادله مدحورين انك على كل شيء قدير قال اخرج منها اخرج منها اخرج منها مذوما مدحورا اخرج منها مذوما مدحورا اخرج منها مذوما مدحورا اخرج منها مذوما مدحورا لمن تبعكم هم لاملا ان جهنم منكم اجمعين ربنا إنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين ربنا مسنا الشيطان بنصب وعدام ربنا مسنا الشيطان بنصب وعذاب ربنا مسنا الشيطان بنصب وعذاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الضالين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم بك نصون وبك نجون وفي سبيلك نقاتل اللهم بك نصول وبك نجول وفي سبيلك نقاتل